اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استجاب هديه إلى يوم الدين أما بعد أقول رب العزة تبارك وتعالى قدرنا أكثر عن الذين يدعون ربهم بالغدرات والعشية والجح والعشي والعشي والعشي والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد دينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوقا أيها الأخوة من أجلال لقد اتقينا ذلك ونحن نحب ان نلتقي كثيرا نحب ان نلتقي لإخواني من اهل الخير والحق من الذين يحبون الاسلام ويأتون الى البتائي ويرغبون في نشر الدين وفي الزعوة من الله أذل الله قيماً على ما تقومون به من واجب نعوذ به. وإذنا نبدأ هذه المحاضرات بمحاضرة في التوجيه والذعوة والعقيدة. في سورة الكهف. الذي تعلمنا كيف نضحك العقيدة. وكيف نبني فانهجنا وافكارنا على النظر الصحيح. وكيف نقيم الاحداث والاشياء والاشخاص بقيمة ومنذار العقيدة. الثورة الكافة تبدأ الحمد لله الذي أنزل على عبده للتفاة ولم يجعل له روجه وتنتهي قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرسل إطباع ربه يعمل عملا طالحا ولا يشرف عبادة ربه احد. تبدأ بامر العقيدة وتنتهي بامر العقيدة. فهي تبين باولها ان الله هو الذي يستحق الحمد. الحمد لله. هو الذي انزل الكتاب على عبده محمد. وأن محمدا فرغمى ما رقل إليه من مقام عام فهو عسر يتلقى من ربه عز وجل وليس له ذخل في الفدام لا في آياته ولا صوره ولا تنظيمه ولا تركيبه إنما هو عليه تصديقه وتنفيذه وأن هذا الكتاب قيم فيه المنهج القيم المستقيم ومشت له هذا الكتاب معنى الاستقامة مرتين مرة بأنه قيم ومرة بأنه ذي ولم ولبيجعل له عودة قيمة فهو قيم يدعو الى المنهج القيم وللتي هي اقوى وهو لا عوج فيه ولا باطل ومن اين يأتيه العوج او الباطل وهو الذي جاء من عند الله لا يأتيه الظاطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وفي آخر السورة يبين أن محمدًا قل الله عليه وسلم بشر ولعل أحدًا يقول إنه من بشر من نوع آخر فقال بشر مثلهم وأنه يوحى إليه كما أثبتت السورة في أولها أن الله أنزل الكتاب على عبده في آخرها ان عبده محمد البشر. وبشر من ويوحى اليه. وأوحى الله اليه انما الهكم اله واحد. وانه على الهداء ان يطلب الآخرة ويرجو لقاء ربه. والذي يرجو لقاء ربه لابد ان يبتعد عن كل وظهر من مظاهر الشر ففي اولها العقيدة وفي اخرها العقيدة فان هذا القرآن الذي نزل على عهده محمد جاء لوظيمة لا يقرد عنه للتبشير والتنذير تبشر ويملل المؤمنين الذين نعملوها الصالحات ان لهم اجر الحسن. تغذ من الايمان والعمل الصالح. وعن الجزاء والاجر الحسن. والمكتوى الخلود. في الجنة خالدين ماجهين فيها ابل. وعن القرآن ينذر. ينذر. فأساً شديداً من جزء. ينكر الذين اتخذ قالوا اتخذ الله ولدا الذين اتحرفوا على العقيم. وقالوا اتخذ الله ولدا على اي شيء استندوا ما لهم به من علم ولا لآبائه. فليأتوا بدليل على ان لله ولدا او صاحباً ان كان عندهم دليل. لكنها الكلمة التي تخرج من الافواه لا دليل عليها كبرت كلمة تخرج من الافواه من ان يقولون الا كلمة ثم تتحدث الايات عن ان كل ما على الارض فيها كل الحضارة والمدنية والاضواق والزخاج وما نراه تنتقدم انما هو غينة وعمل قليل تنتهي الغينة وتجف هوائد الحياة وتذهب الحياة وتكلاش نجعلنا ما على الارض غينة في الناس خير او شر يكون هذا الوقت للامتلاء والامتحان والاختبار ونتيجة الامتحان ايكم احسن عمل وانيهم اسوء عمل وايضا هناك ملحق او امتحان اخر انما هو امتحان واحد ثم تنتهي الحياة. وتنتهي خطة الاحياء من فوق ظهر الارض. حيث تجفك الارض تتيبا. وتصبح جرزاء يابسة. لا حياة بها من حيوان او نبات. وانا لجاعلون ما عليها طعيدا جهلا. وتعطينا صورة الكاسي دروسا. لا تستطيع ان تتبع القفط فيها فهي تتناول خطه اصحاب الكهف وخطط الرجلين اللذين كثرذ كل منهما بما يحب فاستذ الاول بالمال والاه والولد واحتاج للتأثر بالإيمان والعقيدة والدين. وخصة موسى والعجل الصالح وخصته القرنين. ولا قلنا نستطيع تتبع هذا القفى. إنما نأخذ ذروسا وحبرا تنفع لها. فمن هذه الضروض اننا لا بد ان نتحرق لديننا ونعمل. ونبذل الجهد. وان يكون مطلبنا والدين والاخرة ورضى الله. حتى لو تركنا الاهل والخلال والاقرباء والاصلقاء. وتركنا الحور والقصور. وتركنا كل نزائز الحياة. في تبيل عقيدتنا. لا بد ان يكون هذا هدفنا الاول والاخير. ونصرة دينا. والعمل آخرتنا. كذلك فعل أبحاظ الكهف. حين استقرت العقيدة في قلوبهم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هؤلاء الفتية آمنوا بربهم. وذاتهم الله هدى. ان سلأ قلوبهم العقيدة الايمان والتوحيد. وربطنا على قلوبهم اذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قالوا. وتحركوا لدينهم. ليس المقصود انهم قاموا كانوا فرودا فقاموا ان هذا كلمت قالوا جلالا على انهم عملوا وتحركوا وانطرقوا. من أجل دينهم. إن قاموا لم يكونوا قعودا فقاموا. إنما قاموا بالحركة والعمل والانطلاق. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. لن ندعوه من دونه اله. لقد قلنا اذا شططا. حينما ندعو آلهة من دون الله. تقول شططا وقعدا وخروجا عن الحق. لم ندعو من دونه الهة مهما كانت النتائج ومهما لقينا في سبيل ذلك. ثم بعد ذلك يعلمنا القرآن على لسان اضحان الجهر. الملال أن فنظر الغرهان. وعنه يكون منهج الفكر تبنيا على النظر والاستدلال. فهم يقولون انهم اتخذوا آلهة من دون الله لو لا هل جاءوا على ذلك بدليل واضح وبرهان قاطع يظهر ان هناك آلهة غير الله هؤلاء قوالت فقدوا من دونه ألا لو لولا يكون عليهم بالسلطان بين أو بالسلطان بين الحجة الواضحة والبرهان القاطع لأن البرهان ال البرهان بالقوة زي قوة السلطان, تأثير السلطان في في ملتهب تحذير السلطان بقوته وجنوده كذلك البرهان لما يأتي يأتي بذليل يجعل الإنسان يقتنع اقتناعا كاملا فلالبرهان قوته كما أن السلطان قوته يقول لولا هل لا يأتون على دعواهم بدليل واضح بسلطان ميت وهكذا تعلمنا صورة الكهن ان لا نقبل دعاوة الا وضعها دليل واحد يقول اي دعوة او اي قضية كل ما ذلك عليها حتى نفهم هذه الدعوة حتى تترطف في اذهالنا القضية التي قلتها. القرآن بيعلمنا تصحيح منهج اللغة ومنهج الفكر وأن ما ننقش لأي كلام يقال إلا ما نفهم على أي شيء مبني وعلى أي دليل مقيم فرواح جاء لنا أي قضية كله فعله جبلنا اية او حديث من هذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا جاء لنا حاجة من امور الدنيا يقولوا ما دليله جبلنا عمر عقلي يقدر من لكن كل واحد يقول يورزعوا المطبخة قضى الاحام الكافر يقولوا قومنا اتخذوا الها من دون الله اين دليلهم السلطان البين والحجة الواضحة. الذي يبنون عليها دعوان. ففي السلطان البين. ما في دليل ظاهر? كيف هو الكذب والاستراء على الله. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. لأضحاب الكاهن. لم يوحى اليهم لم يأتيهم روح لم يكونوا رسمة حتى يملئوا لم يؤمروا بأنهم يتروا إلى الله إذا كيه مفتوب منهم مفتوب منهم انهم يتاتروا على عقيداته كأي شيء وهم المجتمع كله مضبط على الكفر مجتمع كله مجمع على الشرك. فلا يجدون حمد الا ان يتركوا الاهل والاقرباء والخلان والاصدقاء، ويتركوا الدور والقصوص ويتركوا فعة العيش ووزده يتركوا كل هذا ليأووا الى كهف ضيق خشن فيه وقف العيش وضيق كرار البيين على الاقل ما يجب ان يعملوا هيعملوا ايه واحد يقول فين بدعواش الى الله هم عندهم مع حد اللي كان هو قال له ادعوا الله مفيش واحد جابوا مفيش رساله ووصلت إليه انا قلت انهم لا اقل من ان يفكروا بعقيدتهم ااا هذا بناء على اننا لا بد ان نعمل في عقيدتنا ونتمسك بديننا ونتحرق لهذا الدين ولو ذكرنا كل ما نملكه من راد وفين في سبيل هذا الدين لكن المسلمين اليوم غير مستعدين لترك اي شيء سبيل الدين. لا الاباء ولا الابناء ولا الاخوة ولا الزوجات ولا العشيرة ولا الاموال ولا التجارة ولا المذاكد. ولا اي نوع من انواها الراحة. والنذائد والمتعة. اذا ما تعارضت مع الدين الناس غير مستعدين للتحلي عن اي نوع او صنع من انواع المتاع واطلاف اللذاني. غير مستعدين لترك ولو اقل شيء من هذه المدعمة. في سبيل حب الله ورسوله وحب الجهاد في السبيل. غير الثلاثين لهي شيء. مع ان لتقديم اي نوع من هذه الانواع على حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله فانه يستوجب رقوبة الفاسقين وكلنا ذلك الرجل كلنا نحب الاباء والابناء والزوجات والاخوة والعشيرة نحب المال والتجارة والمساكن اكثر من حبنا لله ورسوله واكثر من حبنا للجهاد في سبيله. فكانت النفة وكانت العقوبة وكان العذاب الشديد قل ان كان اباءكم وابناءكم واخوانكم وازوانكم وعشيرتكم واموال اللي وتجارة تخشون كثابها ومساكل تغضونها. فحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في ثمينة. فترضفوا حتى يأتي الله بامره. والله لا يهدي القوم الاسمين. <تصفيق> ارآل اصحاب الكهل توقفوا كل شيء. كاركوا الابناء في الثمانية دولا. من غير ما يوحى اليه. فالسجل ولا وعث ولا شيء. كاركوا الاباء والابناء والاخوة والزوجات والعشير. كاركوا الاموال والتجارة والمساكن. كاركوا كل لزائز الحياة. وآروا الى كهف ضيق. خشل. فيه ونعيش واسوس ومتابعين. لماذا فعل كل هذا في سبيل الخوض على عقيدة؟ في سبيل أن يبقى إيمانهم متمكنا من قلوبهم. هكذا تكون الطريقة. هكذا يكون الفداء. هكذا يكون البذل والعطاء. يضحون بكل ما يملكون تسركون كل لذات الحياة. في سبيل عحيدة. يكون لنا في اوحاكك رفا. وعفا. لانه متى فعرض امر الدين مع اي لفظة من نذائف الحياة المباحة. او مفلوبة. فلابد ان نتلازل عنها في سبيل ديننا والحفاظ عليه. ان هذا امر ضروري. فلابد ان نقوم به. وهو ان نحافظ على ديننا وان نحب هذا الدين أكثر من حبنا لأي متعة اولى لذة في الاواطر القربة والزمن والطهن والنسف. درسل من ابحام الكهف حيث تركوا اهليهم واقالبهم واووا الى الكهن. وفي هذا الكهن الضيق الخشن خلقات المتعد جاء إليهم رحمة الله ينشر لكم ربكم من الرحمة فأوه كالكه ينشر لكم ربكم من الرحمة ويهيئ لكم من أمركم من خطاب إن رحمة الله تدرك كل من يعمل دينه ويجهد ويبذل طاقته وقوته. في سبيل الله. كل من يصيبه اذاء او كعب او علاء او نشقه. في سبيل هذا الدين تبكيه الله. الله. الله عليه ورحمته. فيبذل حياة القسوة والشدة. عيات هادئة نيبة. فآهن كهف جاءتهم رحمة الله. ونشرت عليهم اجلحتها. ينشئ لكم ربكم مرافل. وكأن الرحمة طائر نشر جناحين. وغطى هؤلاء. ومن رحمة الله انه حين اماته فانه اكرمه بابعاد الشمس عنهم فهي إذ تطبع تمين عنهم ذات اليمين وحين تبرد تتركهم وتتأج عنهم ذات الشمال وكأن الشمس هذا الجندي الكبير في حجمه الطغير خير جنود الله يؤمر كيف تجيبه في الأمر فتلشمت إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تطربهم ذات الشمال آية بالرحمة الله ولذكذا ظل جنوبهم سأخذوا من الراحة ومن التماثق وعدم التماثق فإن الله يقلقهم وهم موتة ذات اليمين وذات الشمال آية الرحمة فتوالى عليهم والله يرحم عباده وهم أعود ما يكونون إلى رحمته وهم في أشد الضيق تأتي رحمة الله رحمة الله الى يوسف وهو في الجب وهو في السجن. فانقذته مما هو فيه. وآتت رحمة الله الى ايوه. وهو في غلظه. فاتكتبنا له. وكشفنا ما به من الضر. وهو يدر ربه. اني مستني الضر وانت ارحم الراحمين. فأجد رحمة الله يونس. وهو في بطن الحوت. فانقذته من شدته. وعادت رحمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. في اموره كلها. وهو في وهو في غزواته كلها وفي اشد اوقات الحرج والضيق. واتبنا رحمة الله ونحن في السجود. اتبنا فوجدت الابواب مغلقة والشراسة مشددة. والجنود مدججين بالسلاح. والاسوار عالية. ادتنا رحمة الله. فتقط في الابوار والقلاع والزوابات. تقط في الجمود المزجدين بالسلاح. وتقط في القلاع والابواب ان والابواب. ادتنا رحمة الله. فتقط روائح ضيبة. جاءتنا رحمة الله ونحن اشد ما نكون حاجة في الرحمة. كما وقفت بوابات ولا اسوار ولا خلاع ولا حرافة. لماذا? لان الله اذا ارد اطال هذه الرحمة لنتقف قوى الارض في طريقها. ولن تستطيع. فقال الله متتمعه ان تملعها. نقول الله تعالى. ما يختفي الله الناس من رحمة فلا ممتك لها. فلا ممتك لها. فلا ان تمتك هذه الرحمة. ولا ان تملعها من ان تصل الى من اراد الله رحمته. فيرتح الله من ذات الرحمة فلا منشجها رحمة الله فمزهت جراحنا وهذهبت أرواحنا وطيبت نفوتنا وكانت القسوة والشدة والعنف والمداعف والمشقة كان كل ذلك وأكثر منه. فوصلت الينا رحمة الله بفضل الله وكرمه فكفحت هذه الجراح المؤلمة وأزعتنا بنا من متاعه شعورنا رحمة الله وهي كنفر هذه الجراح وتضمض هذه الآلام وتهجد هذه الأرواح وتنير الحياة أمامنا ينشر لكم ربكم من الرحمة ويهيئ لكم من أمركم من الطرح. الله لن يترك عباده المؤمنين يقاسون الآلام، فأتألموا بإذاء وتعذيب المجرمين، فلإله كفالة، كجعل هذه الآلام تتبدد، و. فانشر رحمة الله أجنعتها على هؤلاء البادرين في سبيل الله ومن الضروض أننا لابد أن نبعو إلى الله وأن نعمل لدين الله لابد من الزعوة وأن ندعو كما جاء من عند الله لأن نتفنن بأمخاءنا وأذهاننا في الدعوة فنقذر أشياء ونؤخر أشياء ونذكر مبادئ ونطرق مبادئ ثم نقول إلا نتفنن بأمر الدعوة هناك ناف يحلو لهم أن يؤخروا الحديث عن الجهاد تقولون اخر الحديث عن الجهاد حتى نسلم للبطش الحكام. او اخر الحديث عن قول الحق حتى نتعلم القلوب. ونبكرون حللا وكلاما ما عزل الله به من صفات. ما الناس قال لكم قدموا معكم. ونبكروا ولا تبكروا. وقدروا في دين الله ما يحلو لكم ان تمزلوا. من الذي قال هذا? ومن الذي اعطاكم هذه الصوبة? انه لي الله. دون مبادئ وقواعد. لا يقول لهذا. لكل من يريد الدعوة ان يوصل هذه المبادئ. فيقول الحق والميينه. ولا يوقف شيئا من مبادئ الاسلام لتعريف القلوب. كما يدعمون. قال الواحد المحديث عن انجهاز ليسلم من لي الحكام. فمن اراد ان يدعو الى الله. ان يمدل الناس مباهي الانسان. فاذا ما قال اولاك لمن من بعد الدعوة واطنحت الدعوة الطبع الاخرى وان قلنا له. اتشغير مع تشغير الناس. أباهم بغير ما الله في كتابه. فقد قال مشرك قريش لرسول الله الله عليه وسلم إن كنت تريد أن نسمع ريك فاجعل لنا يوما ولفقراء المسلمين يوما اجعل لنا يوما لا يجلس معك فيه لا يجلس فيه فقراءهم السنين لأن هم لا لا يبدلون ملابتهم كل يوم ولعل ملابسهم الخشنة يفوح منها رائحة العرق، ونحن لا نستطيع ذلك كذلك وجهاء العرب من الطبائل يأتون إلينا فيجدون أن نجلس مع الفقراء لا اجعل لنا يوما ولكن يوما وما لقلب النبي قال الله عليه وسلم إلى تنفيذ ذلك ما داموا فيسمعون وفنسسون لتماع الإسلام وهؤلاء أغنياء لو اهتدوا كان وراءهم خدم وحشم وحجراء وكذا وكذا تستبرون الإسلام ولكل الإسلام منفع فيه ما لقلب النبي وإذا بالآية تنزل فتعبى وترطب هذا الاقتراح وامثاله انزل الايه وافخر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه مجرد اقتراح كان لكل الفقراء وللاغنياء لا لن يكون ذلك ابدا ولن يقبل هذا الاقتراح وامثاله حتى ولو تنفيه من فعل زعوه. لان تقرير مبادئ الاسلام افضل واعظم من ان يجرغل زعوى ملاك او مطالح. لابد ان تتفرغ المبادئ وان تفضل القواعد وان لا يميد احد على احد ماله ولا ديناه. هذا الدين الذي كان ليقيم الناس وفق الإيمان والعمل الصالح ياسا ويوقف ان تكون للمجالس وفق الغنى والفقر لا بد ان يقيم الناس وفق إيمانهم لا وفق غناهم فقد رفض الإسلام رفضا كاملا هذا اقتراح وامثال ان الناس يميزون في المجال مستمجنى والفقر. كفيما اصطح للزعوة. كفيما اصطح للزعوة. كيفا الى ايه الاغنياء لو امنوا. سآمن خلق كثير والقجراء والعمال والخزم والحشم ومن وراء الاغنياء القبائل لا. الاسلام لا يريد كملاك شميعا. الاسلام نغرب للجميع واللي يقبله على وقيمه وقواهي فليفعله واللي عايز يشترف حتى يسلم مرفوض اشتراه واقبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشيد يريدون وجهه الناس يريدون وجه الله يدعون ربهم في الغداة كيف كيف تطرقهم لا يا رسول الله آلتهم جالتكم علمهم ربهم قيم لهم ولا تطرقكم ابدا طيب شوية يطرقكم ولا لا ولا بعد عيناك عنهم خل عينك مثبتة فيهم لا تنطرق عيناك ذات اليميل او ذات الشمال فلا بد ان تكون عيناك مطلقين عليهم كناية عن عدم تركهم او عدم الفرق لهم. ولا تعد عيناك عن ليه في عائد الانبياء ليه? تريد فينا في الحياة الدنيا؟ زين؟ لماذا? لا ندم. نحن لا نريدهم ولا نريد شيئا منهم. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع اواله. الذي لاقى عن ذكر الله لا بد ان نغفل كل, كل كلامه واقتراحات لاقى عن ذكر الله واتبع هواه وخرف في امر هذا الدين لا بد ان يقرر في اقتراحاته وكلامه اما هؤلاء الفقراء فاذكر نفسك معهم ولا تعد عينك عنهم فعلى مثل هؤلاء تقول دعوات على مثل هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشير يريدون وجهه تقوم الدعوان وتصبر وتثبت على هؤلاء وعلى أكسافهم تقوم الدعوان أما هؤلاء الذين اترعوا هواه وغفلوا عن ذكر الله وفرقوا فلن تقوم دعوات عليهم أبدا ولم يعتمد عليه. على, على الجواعة اللي هم يغلصوا لله. لا عن الجماهير العريبة. ولا على الاغنياء المخرطين. على الذين يبذلون في سبيل دينهم. ويغلصون ويعملون لله تقوم الدعوات. الحق لا ينحني. ولا ينفني. لأي مخلوق. مهما كان. عشان نتغلق للقلوب خطوك للحق شيء. وعشان نقامل هؤلاء خطوك الشيء الثالث. وعشان نعاطي هؤلاء خطوك هذا الشيء الثالث. ما هذا. ليه? لماذا نتوق من الحق جزءا او اجزاء عشان نترضى هؤلاء. أو نتألف اولادك. او نطبطب على دولتك. مفيش الدين مفيش طبطبة ولا غلع ولا محاباة. وقل الحق من ربكم. فمن شاء فليقفل. ومن شاء فليقفل. لكن نجد الهاتف منذلعه. ونتحضر اليه. ونتلاغل عن اشياء. وننفذ التراحات. على شن والنعافي علشان يطيع الله. ما فيش الكلام. ليه اللي انا هذا? اللي انا عشان تنفعت الدعوة نسيب عشان وعشان نطلح الدعوة لأطلق ذلك. وعشان نتعلق القلوب لأطلق مبدأ ثالث. وعشان نجامل هؤلاء لأطلق نبدأ رابعا. من ينبدي فالذلك؟ آيات ربنا راضحة في هذا الامر. يعني يدعو الى الله يدعو على بينك. وقم الحق من الله فمن شاء فنهو ومن شاء فنهو فمش فيش بيقول حد حاج ولا يتودد إليه في تبيه التنازم عن شيء تبيه إليه فيه ما لكن عشان تنازم عن هذا المبدأ أو جفنه حتى التنازل عن مجلس الأجلية أو مغلس المقربة لن يكون وفي مجلس ساعة للأغنية. لا مجال الساعة علشان الأغنية ده لم يكون عبدالله مجال فيه غلاء والفقر الميز من المجالس لم يكون. ومطلحة الدقوة منفع للدقوة مش ضروري اتغمى مساء مع وليه لكن عقيدة الإسلام ومبادئ الإسلام هي التي يجب أن تطفق يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء من عند الله ويقوله الوحي ويسمع الله من شاء فن يؤمن ومن شاء فن يكفر انتم بتجيبوا هنا لا. بتجيبوا ملبس وحلويات عشان الناس تقرب في المحاضرة ولا ايه لا محايفين ففيش ملبس ولا حلويات ليجي للحق مجردا هو ده عبالي يمكن جعان ما اكلش يمكن وراه يجي الحق وجرب خليك لكن نيجي نجيب الناس ونضبط عليهم ونقول لهم اسمعوا حلويات وهنجيب لك لكم وهنغذيكم وقول الحق من ربك فمن شاء ومن شاء فلياتي. لا يحضر الحق لأحد لا يرفع الإنسان لا ينسلل أي جماعة ولا جهة لا ينحلل أي فريق ولا خلقه ولذلك كريتك صورتنا هل يسلعوا ثم يسألوا من هؤلاء الأخرى فَمَا كَانَتْ إِلَهِي وَلَا صَلَّى الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ بِدُونِ وَجْهٍ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ آيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كان النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَدِّى مَا يُنْطَرِقُ جَمِيعًا وَهُوَ يُؤْذَنُ تَحْرِمَ احْتِرَامَ, احترام هَذَا الَّذِينَ خَاطَبَهُمُ اللَّهُ إِذْ خَاطَبَ النَّبِيَّ قُلْ أَطِيعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ فقوم فقومه قد من الظالمين واصبروا رجعتك ها رجل لما يتقونهم في الغداء والعشي ويناجه ودول من تقوم الدعوة عليهم في سبيل الاغنياء والجراء والخدم والحشد في سبيل ان احنا نتطلع لنفس تقوى الاسلام لا لا لا لقد ازجرهم على اي شيء وقل الحق من ربكم كمن شاء ومن شاء قد يععش كل واحد هي شاب حاجة يعرف نتائجها لحاجة الإيمال يعرف نتائجها لحاجة الكفرة يعرف نتائجها والإرادة مطلقة والمشيئة مخيمة يعرف قائل الكفرة إن أعتدد للظالمين ناراً أحاط فيه بسراته لحاجة الكفر والظلم في ناراً لا يستطيع الفرار من هذا أن في صواده ضرب على من في النار وأحاط بهم صواده ولما ينعد من النار يبتدي مرض بيوغاز مش ندر كده بيوغاز فالبيوغاز الماء اللي يجهش فيه الماء من غليانه مش بمش بي... بيشوي بس ولا فطحه تبي يشوي الغون الغون لما تعرق منه يشويه فما ظنوك الرئتا والأمعاء والقولو؟ ما ظنوك بهذا؟ إذا كنت <تصفيق> في الأرض لا تلقو هذه الإغاثة. أما التهيئة وهذا فيما إن كان مخز يعني زي زي زي أو زي القذف والمدّ وما يصير من جسوع جهنم أهل <تصفيق> جهنم. <تصفيق> فبين ذلك يغلى فاستفيد يغار كما كنتم يا شعوب بيت الشراب وكأس مرتفقه والمؤمنين يعلموا جذاء كذلك يعدن تجري من تحقيق الانعام اثياب يحلون فيها قياس الثندق والطبق معهم اتاوه من ذهب متكئين فيها على الارض كذلك بيت الشراب وكأس مرتفقه ومع الأهل الجنة نعمة ثواب وحسمة مرتفقة لنكف مي... عليهم شوية لقول لها وثاءة مرتفقة مرتفقة إذا الارتفاق معناها الاتكاء والانتجاب فقال لي في الاتكاء والانتجاب البيت الشراب هو ثاءة وهنا نعمة ثواب وحسمة مرتفقة ومن شاءة اليوم بعد كتائج وظهري من شاءة اليوم ومن شاء فليكفر من شاء فليتبع الحق ومن شاء فليبطرق عنه ولن يجعل الإسلام محاباة ولا مجاملة لأحد فيتقرب من أهل الغنى أو أهل السلطة أو يحادي أو يداري أو يتألف القلوب وفي سبيل تحقيق القلوب يتدر شدات وهكذا أيها الإخوة بتعلمنا صورة الكهف ان احنا نضحح العقيد وبتعلمنا ان احنا نبني تقييمنا للأشياء والأحداث والأشخاص لقيمة العقيد للذات العقيد وفي سبيل ذلك بتدرب الصورة مثل لرجلين واحد طواحة جنتين والثاني. ليس معه شيء الاولان اللي يعتد في سلطان في بطروة في بقوة في اتجاه أنا من كمالا واعظوا لطراقه ويأخذ الرجل التقليل ويأخذ اللي يقول له ايه لا عن تغيب هذه ابدا كان للا تغيبها ابدا أنا جدت من قلوه الساعة قائمة ده ممكن على سبيل الجل والقرب المستبعد لو لو كنتم لا ونودت إلى رب, رب حلا احسن منها. حيرا منها لأن لنا ما يأتمها من خلق أننا نفتح كل هذا فتجد الرجل الذي يعتز بالله المعتز بالدين المعتز بالعقيد يقول هذه الكلمات العذبة الرقيقة الطيبة حكى فاتب الذي خلفك من تراب ايه ثم من نقطة مقيمة الواخران نذكره بأصله كراب، نقطة لا في نهم الله ربي ولا أشركه بأرض الحكيم ثم نذكره لأصل هذه النعمة نذكره بالمنعذ الذي يجب أن تدل آياته عليه على قدرته ولولا افتقنت ذلك قل فما شاء الله لا قوة إلا بالله. يرز الأمور لصاحبها ومجدها. فنذكر بأن الجنة دي في رحفة عندما بكل الثبيلة هذه أفدت من أعضاء تذهب. ويسل عليها حسبانا من السماء فتصبح طعيلة جزيرة. او يصبح ماءها غورا فلا تستطيع على القدم. وغينا العمر كذلك. وغينا الحديث وغينا الرجلين. إذا بالمكاعة. ايه؟ الهف. الوحيط في ذلك. <تصفيق> فأحيي الضبي ثماني الثمى أحيي الضبي في المصاقة عليها طائف وضفكة وهم لائمون اه ايه موحيي قلنا نعرفش فالحاجة جاد كده ماذا حد اشتبار قل لك أحييي الضبي ثماني يفصل السؤال كيف أبيضت هذه الجفاتين اه أحييي الضبي ثماني بكامل فأطبع يطلق كالسيه على ذات المتطفينها وهي اللهوية على عرشيه كين يبني من هذه أبداً؟ كين؟ نطلق كفيت؟ ها وهي هي في الوقت الغاوية على عرشيه وبعد ذلك يرجع الوقت من السعيسة لا يسير الشيء ترمي أحدا وبنجم الآيات إنه حيث له مجيئة من دون الله وما كان من صفرة منالك؟ هو لا الله الحق هو وخير النواب وخير الرغم وكاسب الدرس في مثل خطير للحياة الدنيا الحياة الدنيا اللي انا شايفينها والمدنية والحبارة والذكال والذينا على الارض دي في شريط ثانية اضرب لهم مثل الحياة الدنيا فما ان انزمناه من السماء فأطلق به نبات الارض فأطفح هذيب الدفوق الرياح سهل الشريط كان الشريط مخفي بسرعة فائقة. ها هذا ما ها. فقر الطبيعة لبلا الأرض. نزل اختراق لبلا الأرض والبدء في بدء لبلا ينمو. هذا الميارة أصبح الرياح. فتأتي وكان الله على كل شيء مقدر. الغلا ما يقطع شيئاً. يقطع لينا. المال آه دينة الأولى ما يقيمش بكم وصدر إنما دينة وفرق بين الدينة والقيمة المال والجنوب دينة في حياة الدينة بما إذا جعلنا معنى الأرض دينة سباكة أهلا ممكن دينة ممكن الملك يكون دينة والمجن دينة وكل عمل دينة كل واحد يفتح بالدينة في حروف الحال لكن ما في الفحش يكون قيمة ما قيمش رجل أبدا في مالك ولا قيل له بالزيف، ولا قيل بالوَبَاقيات الصالحة خير عند رب وخير مخيراً، حق بين بسيمة الدين. فلا بد أن نسعى إلى باقية الصالح، لا بد أن نسعى إلى ما يبقى، ما عندك ينص وما عند الله. لا بد أن نعمل لديننا وأن نتحرك وأن نبوّج. كل نفاذ الحياة إذا ما صار ما خدنا إن هذه العقيدة لا يخلق لها في القلب شيء فإن تجرد لها وإما اتلاف عنها لا بد أن يصف لها حدود ويصف لها حدود هذه هي عقيدة المسلمين. حذا حب الاباء والابناء والاخوة والازواج والعشيرة حب المال والتجارة والمتاع اكثر من حب الله والحق ووضع البيت وان صليت وقمت ودعمت ان لك مصحف القران لا بحكم احد هذا انتظر توجب جزاء الفاسق عشان يتخذ هذه الأطلاف الثمانية او بعضها اكثر من حبك للدات ورسوله وحبك الانجلاد في الجهاز تبيل الله اللي بركاه الناس وزعموا ان له اضحاب لعوة واضحاب عقيدة. هؤلاء نطمهم القرآن لانه مفاتقون ولينتظروا جدا حتى ذلك. مهما زعموا ومهما الزعموا ومهما بذلوا لا. هيقولوا فيها ايه? الناس بتفكر ان هي تدخل الجنة وهي قاعدة. لا. لن يكون هناك جنة مع الضروض. بحكم كتاب الله. ان حسبتم ان تدخل الجنة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم قابلهم. تي مش آية. اية. في كتاب الله. نضغبها ايه? كأنها على جنة. أنها تكلفنا الحركة والعمل والجهاد الذي تعيش. أنا أود أن ننتبه أيها الأخوة، إن الجهاد في سبيل الله فريضة، نود أن نقوم بها ولا نقف عنها، ولا نظن إن في أي عمل يقوم غدر من هذه الفريضة. الذين يدعون الدعاوة العريضة ان هم يحكموا الاسلام ثم يتساعدون عن الجهاد واجهوهم بآيات الله وقلهم فترضه حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاتحين اللي احبوا الاصلاف الثمانية فاتحين واللي احب واحد من الاصلاف الثمانية على الجهاد فاتحين ومن ينطبعوا جزاء الفاتحين أيها الاخوة والأجلاء لا بد أن نعمل لهذا الدين، وعن نتحرك له، وعن نأخذ برتا من أصحاب الكهف، وهم يذوقون الأهل والاقتباع والصدقاء والثورة والقصور وثعب العش في سبيل الدين. لا بد أن نعمل، وأن نتحرك لهذا الدين، وأن نبذل من أموالنا وعقولنا. أيها الأخوة الأجلاء، سيروا على راسك الله، ادعو إلى الله ومرضوا بالمعروف، وانهوا عن المنكر وفعوا راية الجهاد عالية القطاقة وبيعوا كل شيء في سبيل دينكم ولا تنسوا إخوانكم في السجون والمعتقلات لا تنسوا هؤلاء الذين سجنوا واعتقلوا لا تنسوهم تحدثوا عنهم واقتبوا وارفعوا أصواسكم وبينين ظلم الظالمين الذين أودعوا هؤلاء الألوف المؤلفة في سجون مصر وغيرها من البلاد العربية في السجون والمعتقلات والذين قتلوا الأبرياء لابد أن تدافعوا عنهم وأن تتاعبوهم لما تستطيعون من أموالكم وما أنفقتم من شيء فهو يضرفه وهو خير الغادة سيروا على بركة الله الله يرعاكم الله يحفظكم الله يرسكم ببدل من أجل الله تعالى حق حقا وضفة الله وأين الباطل باطلا وضفة الله اللهم توقنا المسلمين وأحينا المسلمين وأشكتنا للصالحين غير قزايا ولا مسؤولين اللهم امصر المجاهدين في الأكوانستان وامصر المجاهدين في فلسطين وامصر المجاهدين في إيربية وامصر المجاهدين في كل بلد الإنسان أقول قولي هذا وأنتظر الله لي ولكم وقل اللهم على سيدنا محمد وعلى آمد وصحبه يب الله شيخنا كل خير وطيب الله أنفاته على ما أضحفنا به حيث جال في الزنا في ثنايا سورة الكهف وآياتها مفصلا ومفترا وشارحا معاني الإيمان والعقيدة والتوحيد وكيف يجب على المسلمين والمؤمنين أن يحملوها ويقوموا بها وذكر أخبار بعض الأمم السادقة مبينا بعض العبر والعظاق التي يستفيد بها المجلم في كيفية حمل الدعوة إلى الله والسير في طريق ذلك متحملا كل الصعاب وكل المشقات بازلا الغالي والرخيص والنفيس وكل شيء في سبيل دعوة الله عز وجل. وقبل أن ننتهي من جلسة الطيبة هذه. غرضنا السؤال ونحن هنا في أمس الحاجة إلى العلم والسؤال والاستفسار حيث أننا في بلاد أوكران والله عز وجل قال فسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ونحن علينا أن نغتنم ملطفا ونسأل عن أمورنا في مجال الدين والدنيا السؤال الأول ما هو جزاء من يفتري كذبا على زوجته بأنها زالية وهي بريئة من ذلك وإلى من تحتكم من <تصفيق> تحتكم من أوله واعقدها من أولده، ومن الذي أدرى بأنها بريئة؟ من الذي عرفت أنها بريئة؟ قال نعوذ، قال يعني يحتاج إلى دليل نحن نقول، فمن الدليل على أنها بريئة؟ ولذلك الإسلام لما الوضع ان التعالي الزوء على ضغطه بالزنة ما اضطرش حد يسلطه ولا هي تقدر فيه جعل اللعان بين الزوجين اللعان يعني كان المفروض على القاعدة في السلطفة في الضوء النور كان اي واحد يقضي في السلطفة من يعمل تمارين القلب ايوه ده الضريح ال... ال... الواحد لما يرمي واحده غيره ولا واحده لكن ده بيخف ده هو بيخاطر عليه هو على نفسه بيجبه شراب بينمو فبياما ربنا ايه انه هداه او يعني عضق يهمه فكيف يبدا عليها الذين ولما خلال إن أميّ رمل لو جثتهم وقال إن جئت عشية فوجدت نتاعي فوقعت وعنصرت بعيني وتمعت بأذنه وكان يدريس وطلب وقال له كانت أنه في ظهر فكان مجمع على ذنانه على المسلمين وحشة عينه وكامل تجيب كله البيينة تشيب بيينة يعرف عشرون تحذف الشيطاء قال رسول الله فأنا شوف واحد على, على المرأة فوق المرأة وبعدين أن تبسوا البيينة فأطر ليه خلط فيه خلط ذي الاخري قال على واحد وبعدين ألهم أن تبسوا فكان يعني كعب المسلمين والهم أنه واحد جاء ويسنع ومع ذلك ما يقولش جزاءه انه ان يملأ ثمانين جزء انه ما يجيلك او حسن لأعلى وأن في في في لا, لا اعلم ان في حقي ما يمرينه رجل وثقة بالذات او بالحنان دي في ما يمرينه ما يمرينه انا فارس فاضل. من الثمانين جزء اتفرض لتأياني دعا ان الرجل يأتي ويقول اكبر بالناس. إني لصادق في ما رأيته فيه لو من السنة وإذا كان في ولد يقولوا أن هذا الولد من السنة وليس من أربع مرات وخمسة بيقول نعرف الله عليك إن كنتم هذه سنة لنبارد هذا سيتوضح ليها إيها الحد تحدد أنه شاهد أربع شهادات لي أربع شهود ا قلنا عن ان تحد حد خدي عليه قلنا في بلا ضيف ضره يهبت هذا معنى ويدرك عنها العدل فحدث وحد انت تشهد لي اربع شهادات منهم وقولي اشهد بالله زوجي كاذب فيما رماني في به فان غضب الله عليها ان كنت ولا تقدر هاي كنت بيعمل ان ايه ينفع اجي احضر احكي وافرد في <تصفيق> الهرمه الدنيا عندي دعاه فدعوى ان بتقول انه رماها وهي ولا نستطيع ايضا يقول ان توقف يصيب لبعض حكام الدول العربية إذا ما عطفت بهم العواصف لأن يدعو إلى الجهاد وأخص بالذكر ما حدث في المواجهة بين العراق وأمريكا حيث دعا القضام حسين إلى الجهاد هل هذا حقا يسمى جهاد؟ وماذا عن الناس الذين قاتلوا معه من هل لهم اجر الجهاد وهل يعتبر المقيمين في فلسطين المحتله هم أو في جهاد دائم وبارك الله فيكم سؤالين في سؤال كيف يمكن ان نخرج امر معروف فالسلام المحله اي واحد يبذل اي جهد او جهاد في سبيل الله ويدعو الجهاد هم يبذلوا في سهول كعبوا جهادوا ايديهم وساعدوهم أضع موضوع العراق والعراق قلنا قبل كده أقولنا إن إن حكام السرونية وحكام العراق وحكام الكويت، قلنا هؤلاء ليس فيهم من فتر موطيعي فلاحة بطبارك على الجار قلنا <تصفيق> هذا كده أقول لك كيف يشتغل أبناء أنه هو اللي حرب في السرونية وليه هو جدار ويبث هذه الطوهات هذه بي الجهد جهد, جهد كل من مات في هذه الحق فنسأل الله أن نغسر على شفى جوه في النهار ينهار منه الله يمكن يتبنه كأعبد العالم على لكن الجهد هذا يعمل من ويععمل؟ هذا القليبيني الحافظ المتبر إذ بالبعث خذ بالبعث اللي وعله الأمة المرارة سوريا والإجاباط شافوا المسلمين شافوا المرارة لو كريتوا ما في إيذاري في إيه إيه إني عملوا عفض في سوريا وفقض الحسين في الغرباط لو رأيت إن إن كل أنواع التعذيب والإيذار اللي وقع في الدنيا وقع على المسلمين وأنه لا, لا فيلم فلسكين ولا سجون العالم كله ولا عصول حكارية ولا عصول الغاب وقع فيها مثل ما وقع في سجون الأراض وصولها قتلوا العلماء المولى وقتلوا الأبرياء وقتلوا قتلوا كل شيء في الهدان إذ ينتهج الله ويجعل الجهاز والناس العديد من الناس الخططة وهي أكل إسلامية وجماعات إسلامية الخططية وجعلت منه البطن والجعيم والقائد الملهم وأن خلاح الدين سيعود ها؟ كأنه يعني لو شبهوه لأبي جاهد لكان خيرا لهم وأشهد بالسلام وحالد فرعون هذه الأمة قمت قمنا الصنع في هذا الكلام البعض من الناس، وانه توسعنا في الموضوع ده، واتكلمنا كيف صنع قطزان في حلبجة وفي قتل الأكراد عشرات القنوات حيث قتل الإنسان والحيوان والنبات والملائكة والتشقيقات والمداجم وأباد كل أنواع الحياة في جزيرة سام شوه البشرية. هو العيون والجلود وكل شيء موضع عن قتل الآلاف اللي نجأ نجأ بشوها هذا يدعو مشهاد نعم ظهرت هناك في الزمن ظاهرة الولو في المهور والتجاليه حتى تعذر على الشباب الزواج فماذا نفعل حتى نعف أنفسنا حيث أقرب الشاب. الشاب يخشى على نفسه العنف، وأنه لا يستطيع الصوم لمرضه. المريض ماذا يقول ذي؟ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها على كل حاجه احنا عندنا فيها اغربيه في مليون اغربيه او جوده عندنا يعني في فعندنا برضه في الجزائر عشان مليون شهيد طب هو الما ده هو انا دما شويه لكن في في فيه من الدينيات كمان احصائيات ان في سبعة مليون مسلم في الدين ما هنا هم دكور وثيقة مزوريه، ااا خدوم خدوم في الفلبينية، خدوم الأفغانية، يعني نحن ندعو ندعو أباء ال البنات ولا واقولهم، في كم ما يفغلو في الغور وقولهم أقله مهما ما هم نبات، سؤال حول الجهاد هل الجهاد اذا قام به الغير رفع عن الاخرين وهل هناك طرق اخرى لتنفيذ عملية الجهاد وخصوصا في هذا العصر ام القتال مباشرة فقط اه قتال هو قتال مباشرة فقط احنا نقلل الجهاد في المحاضرات التالية ان شاء الله يوجد في هذه البلاد بعض الأشخاص الذين لهم انتماء إلى بعض الحركات الإسلامية يعترضون على إخوان لهم في الإسلام عندما يقوموا بانتقاد وفضح مخططات الحكام الكفرة الفترة لأن هذا ليس بالحكمة ويؤدي الى تكهير قطف اتمال الزعوة فبما تنصحون هؤلاء ولذلك الله هؤلاء هؤلاء هؤلاء عام عليهم الترآل ان هما عن بعض المباليك النبيل تأخير القلوب او مجاملة الهكام من احوالك هؤلاء فهؤلاء <تصفيق> المعرضون المخططون عن الجهاد وهم يظنوا ان هم فهمين للدعوة وفهمين لأثارتها وانهم على جانب الغذي وهم أبعد ما يقولون عن ذلك لأنه عشان يجامل الناس في قول الحق هو من المقسمين الذين جعلوا القرآن عظيم جعل القرآن أجزاء وأشداء وأعضاء يأخذ ببعض الأجزاء ويصد البعض الغذاء هو ربك لنسألنها أجمعين عما كانوا يعملون ليقسم الزعف بقدر مبادئ الإنسان ويأخذ بعض الحق ليقذر البعض مجاملة أو محافظة أو تأييفة للقلوب يطلب عليهم ما ذكرناه في المحاضرة وذولا <تصفيق> يجنون لبعض الكتاب ويفكرون البعض أو يعملون للبعض ويفكرون البعض فهؤلاء هم المقتتمون وهؤلاء لا يعرفون عن دعوة في الإسلام شيئا فلا بد أن تكون دعوة في الإسلام كما جاء وماذا يجعلون لك فلذلك فذروا واستقب كما يعمل لا كما يحل لك ولا كما تفحى ولا نهو على مزاجك ولا زي ما ترأى لكن إذا مصدحت الزعوة ولا زي ما يجيلك الأوامر لا كما قلت تفينت تجاهك مفعا ولا تستطيع الأخوات تزاع الأخوات إنه إنت تعرض تعرض عشان تستطيع كي استمروا لها ها؟ ما هو جد الاستمار منك لتأخر الحق؟ ما هو ايه الاستمار منك لتأخر عمر الجهاد؟ ما هو جد الاستمار منك لتأخر الله يعني منك؟ كمي ثمار ايه؟ ثمار البدلة والمهات؟ ثمار الصغار ويعطاء الدنيا للدين؟ ثمار ققسيم الدين؟ ثمار المكتسيمين الذين جعلوا القرآن فقال يا شيخ عن الجهاد وأنه لا يدخل الجنة من لم يجاهد فكيف نحن هنا نصلي ونصوم ونقوم بالفرارض ونتبرع إلى المجاهدين وفقراء المسلمين كين الفرارض يا ما شاء الله ولم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نجد طريقا إلى الجهاد فكيف لنا أن ندخل جنة؟ ايوش يجب ان اقول لا تقرأ ان تقول انت ان انا تكاف بآية انا تكاف بآية انا الله هو قال. الريقائش انا قلت انزي احنا اقول انا ما قلش اقول غريس في رسلطاتي ان اقول ولا انو حدث لكن القرآن بيقول بيقول انت متفكر من حفوك ورجانه وانا مش في الكلور. لا لابد الخلوة بحقها ان حاتبت انزيك ان أن تدخل جنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصافيون وقلت ازاي عالية لعوة خاطئة وقلت لقلت لا الذي قاله والله سبحانه وهذه آية في شداب الله، مصورة آله بقانه وقلت عليه من أنك انت تقوم وإذا كان عندك حاجة تأخرت ما فيش مال أخر أيام شغور هو أو تبدأ المضمّب نفسك في التجارة على إنك تخم على طبع شغور تبدأ المضمّب ناسك إنت فارس أو إنت موظف إنك إنت هتأخذ أجازة شهرين ومعها شهرين كمان وهكذا حتى لو أخرت عنده بدأ لها لأمره ka uh -huh.